تَأْتِي أَيَّامٌ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هذا الا سحر مبين ولئن أخّرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتي 119. وليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون 110. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور وَل إِن أَذَقُنَاهُ نَعمَّا أَبَعدَ ظَر اللَّ أَمَ السَّت لَقولًاَّ ذَهَبَ السَّاتُ وَّ إِهُ لَفَرِحم فَخُول إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ تَرَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ يَسْعَىٰ فِي مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۖ وَلِلَّهِ مَشْرِقُ السَّمَاوَاتِ وَمَغْرِبُهَا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 قل فأتوا بعشر سور مثله مفتغيات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إلا هو فهل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 مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن به مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاهُ مَوْعِدُ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 117. يضاعف لهم العذاب 118. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 119. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرى ما انهم في الاخرتهم الخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون